قال أي من بعد ذهابه إلى المناجاة من حليهم التي استعاروها من القبط بساب عرس كان لهم ونصب الاتخاذ إليهم وإن اتخاذه السامري وحده لأنهم رضوا بفعله واتخذوا العجر معبودا قر حمزة والكسائي حليهم بكسر الحائي ويعقوب بفتح الحائي وإسكاني اللام وتخفيف الياء على الإفراد والبقون بضم الحائي جمع حلي وكلهم كسر اللام وشدد الياء مكسورة سوى يعقوب أي اتخذ السامري منها عجلا مفعول اتخذ جسدا ذا لحم ودم له خوار صوت البقر روي أن السامري لما صاغ العجلة ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل فصار حيا وقيل الصوت من دخول الريح فيه والقول بأن الصوت من دخول الريح فيه هذا على غير, أنه على أن, على غير أن هذا العجل من لحم ودم ثم عجب من عقولهم السخيفة فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلة تقريعا على فرط ضلالتهم ثم قال تعالى اتخذوه تكرير للذنب أي اتخذوه إلها وكانوا ظالمين بذلك ولما سقط في أيديهم اي ندموا على عبادة العجل يقال لكل من ندم سقط في يده فإن النادم المتحسر يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها ورأوا علم أنهم قد ضلوا بعبادة العجل قالوا تائبين لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قرأ حمزه والكسائي وخلف ترحمنا وتغفر لنا بالتاء فيهما على الخطاب ربنا بنصب الباء على النداء وقرا الباقون بالغيب فيهما ورفع الباء فاعلا ولما رجع موسى الى قومه غضبنا اسف شديد الغضب وقيل حزينا قال بئس ما خلفتموني قمتم مقامي أي بئس ما عملتم من بعدي أي بعد ذهابي قرى الكوفيون وابن عامر ويعقوب بعدي الياء والباقون بفتحها أعجلتم استبقتم بعبادة العجل أمر ربكم وانتظار موسى ليأتيهم بالتوراة بعد أربعين ليلة وأصل عجلة طلب الشيء قبل حينه والقى الالواح التي فيها التوراه غضبا لدينه وكان حاملا لها فتكسرت فرفع سته اسباع التوراه وبقي سبعها وهو ما فيه الموعظه والاحكام ورفع ما كان من اخبار الغيب وأخذ برأس اخيه اي بشعر رأسه ولحيته يجره إليه غضبا عليه كيف مكنهم من عباده العجل وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين وأحب إلى بني إسرائيل لرقته لهم. قال هارون عند ذلك يا ابن أم قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر العاص ابن أمي بكسر الميم أي ابن أمي بحذف فحرفت الياء بالإضافة وبقيت الكسرة لتدل على الإضافة. كقوله يا عبادي وقرأ الباقون بالفتح يا ابن أي يا ابن أمه قال وذكر الأمة ليرققه عليه وكان من أب وأم إن القوم يعني عبدة العجل استضعفوني وكادوا هم أن يقتلونني فلا تشمت تفرح بي به بإهانتك اياي ولا تجعلني مع القوم الظالمين بعبادة العجل أي قرينا لهم فلما اتضح عذر اخيه قال موسى رب اغفر لي ما صنعت بأخي ولأخي إن كان منه تقصير ليرضي أخاه ويسيء الشامتين هذا الذي يذكره في تفسير ولأخي جوابا على سؤال ما الذي يغفر لأخي يعني إذا كان رب اغفر لي فيما فعلته بأخي طيب ورب اغفر لي أخي وهل وقع بذلك هل وقع زلل من هارون عليه السلام يعني الأجوبة يعني يجب أكثر من جواب منها ما يذكر هنا يعني أنه قال ذلك اغفر له إن كان, لو إن كان منه تقصير وقع في هذه الحادثة وقال ذلك ليرضي أخاه ويسياء الشامتي وادخلنا قال جميعا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ارحم بنا منا على أنفسنا إن الذين اتخذوا العجل قال مخاطبه من الله سبحانه لموسى عليه السلام لقوله تعالى سينالهم غضب من ربهم هو أمرهم بقتل أنفسهم توبة لقول هذا تعليل لماذا أنه مخاطبه لموسى إنه الإخبار عنهم بشيء سيقع في المستقبل إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم فإذا مخاطبة لسيدنا موسى قال سينالهم غضب من ربهم هو امرهم بقتل أنفسهم توبة وذلة في الحياة الدنيا هي خروجهم من ديارهم لأن في الغربة ذلة وكذلك نجز المفترين على الله قال أبو قلابة هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله والذين عملوا السيئات من معصيه وكفر ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها أي سيئات لغفور لجميع الذنوب رحيم لمن تاب ولما سكت أي سكن وزال عن موسى الغضب باعتذار هارون أخذ الواح بعد القائها وفي نسختها أي ما نسخ فيها أي كتب هدى من الضلال ورحمة من العذاب للذين هم لربهم يرهبون يخافون من ربهم واختار موسى قومه أي من قومه فحذف الجار فتعدى الفعل فنصب قومه واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا قال للوقت الذي وعدناه أن يأتينا فيه بسبعين رجلا من خيال قومه يعني سبعين هو المفعول به يعتذرون إلينا من عبادة العجل فخرج بهم موسى إلى طور سيناء فسمعوا أمر الله ونهيه فقالوا أرن الله جهر فزجرهم موسى فلم ينزجروا فأخذتهم الرجفة أي الصاعقة فماتوا يوما وليلا وتقدم ذكر القصة في سورة البقرة وقال وهب لم تكن الرجفة موتا ولكن لما رأوا تلك الهيبات العظيمة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت تبينوا مفصلهم فلما أخذتهم الرجفة طبعا على قول وهب هنا سبب مختلف قصة مختلفة في قصة صغير ما ورد في سورة البقرة على هذا فلما أخذتهم الرجفة قال رحمهم موسى وقال لو شئت أهلتهم من قبل عن عبادة العجل وإياه بقتل القبطية أتهلكنا أتعمنا بالهلاك بما فعل السفهاء منا استفهام استعطاف ومعناه نفي أي ما تعذبنا بذنب غيرنا إن هي أي الفتنة إلا فتنتك محنتك واختبارك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرؤية تضل بها أي بالامتحان من تشاء قال ضلاله تضل بها من تشاء ضلاله وتهدي من تشاء هداه أنت ولينا القائم بأمرنا وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين عند قوله تعالى أن نشاء أصبناهم وكذلك اختلافهم في من تشاء أنت فاغفر لنا قال واغفر معناه استر ما قارثناه وارحمنا وأنت خير الغافرين تغفر السيئة وتبدلها بالحسنة وقيل إن السبعين الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نال الله جهر فأخذتهم الصعقة كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجل وعلى هذا أيضا فهي قصة غير قصة البقرة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة قال عافية وفي الآخرة الجنة إنا هدنا تبنا إليك أي حركنا نفوسنا إليك بالتوبة قال الله سبحانه عذابي أصيب به من أشاء من خلقه قرأ نافع أبو جعفر عذابية بفتح الياء والباقون بإسكانها ورحمتي وسعت عمت كل شيء فلما نزل قال الخبيث إبليس أنا شيء فأخرج منها بقوله تعالى فسأكتبها أي أثبتها في الآخرة للذين يتقون الكفرة ويؤتون الزكاة خصها بالذكر لأنها كانت أشق عليهم والذين هم بآياتنا يؤمنون فقال أهل الكتاب نحن نتقي ونزكي ونؤمن فخرجوا منها بقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يكتب ولا يفرأ منسوب إلى الأم أي هو على ما ولدته أمه وصفه به تنبيها على أن كمال علمه مع حاله أحد معجزاته الذي يجدونه أي وصفه مكتوبا عند من قدر المضاف الذي يجدون أيجدون وصفه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف الإيمان وينهأهم عن المنكر الشرك والمعروف ما عرفه العقل أو الشرع بالحسن والمنكر ما أنكره أحدهما لقبه ويحل لهم الطيبات كالشحوم ونحوها مما كان حرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ما يستخبث حسا كالدم والميتة ونحوهما ويضع عنهم إصرهم قال وهو كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل قرأ ابن عامر آصارهم على الجمع والباقون على الإفراد والأغلال الأثقال التي كانت عليهم من التكاليف الشاقة كتعين القصاص في القتل العمد والخطأ وتحريم أخذ الديه وقطع الأعباء الخاطئة وقرض موضع النجاسة من الجلد والتوب بالمقراض وترك العمل في السبت وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد فالذين آمنوا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وعذروه عظموه ونصروه على الأعباء واتبعوا النور الذي أنزل معه أي عليه يعني القرآن أولئك هم المفلحون الفائزون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذا أمر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بإشهار الدعوة والحضب على الدخول في الشرع والمعنى إن كل رسول بعث لأمته والنبي بعث إلى كافة الثقلين الذي له ملك السماوات والأرض صفة لله وإنحيل بين الصفة والموصوف بقوله إليكم جميعا لأنه كالمقدم عليه لا إله إلا هو ولا معبود سواه يحي ويميت مزيد التقرير لاختصاصه بالألوهية فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته قال ما أنزل عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه واتبعوه لعلكم تهتدون إرادة أن تهتدوا ومن قوم موسى يعني المؤمنين الثابتين من بني إسرائيل أمة جماعة يهدون الناس بالحق أن يرشدونهم بكلمة الحق وبه أي بالحق يعدلون بينهم في الحق وقطعناهم أي صيرناهم يعني بني إسرائيل إثنة عشرة اسباطا قال والصبت مذكر فرجع التأنيث إلى قوله أمما يقصد التأنيف في إثنته عشر عشر يكون مؤنثا قال فرجع التأنيف إلى قوله أمم أي قبيلة والأسباط القبائل واحدها ست وكانوا إثنته عشرة قبيلة من إثني عشر ولدا من ولد يعقوب عليه السلام وكان كل ست أمة عظيمة والصبت في ولد اسحاق القبيلة في ولد إسماعيل وتنصب أسباقا بدلا من إثنتي عشرة وتنصب أمما نعفا لأسباقا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه قال في التيه أنضرب أن بعصاك الحجر فانبجست انفجرت منه إثنتي عشرة عين لكل صب عين قد علم كل أناس قال كل سط مشربهم وكل سط بنو أب واحد وظللنا عليهم الغمامة ليقياهم حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والسلوى سبق تفسيرهم في سورة البقرة كلوا أي وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وسبق تفسيره أيضا فيها وإذ قيل لهم أي واذكر اذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية هي بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حفظا ودخول الباب سجدا نغفل لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة وتقدم تفسيره في سورة البقرة وتقديمه قولوا حفظا على ودخول هنا لا أثر له في المعنى لأنه لا يوجب الترتيب قرأ نافع أبو جعفر ويعقوب وابن عامر تغفر بالتاء مضمومة وففح الفاء والباقون بنون مفتوحة وكسر الفاء وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب خطيئاتكم بجمع السلامة ورفع التاء أننا افاعل في احتراءته وابن عامر خطيئاتكم بالإفراد ورفع التاء وابو عمر خطاياكم على وزن عطاياكم بجمع التكثير والباقون وهم الكوفيون وابن كثير بجمع السلامة وكسر التاء نصبا الناس تكون مفعولا به واتفقوا على خطاياكم في البقرة من أجل الرسم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون تقدم تفسيره في البقرة وسألهم أي سليا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود الذين هم جيرانه سؤال توبيح قرى ابن كثير والكسائي وخلص وسلهم بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله وهو السين عن القرية أي سلهم عن قبر أهل القرية التي كانت حاضرة البحر أي على شاطئه وهي أيلة مدينة كانت على شاطئ البحر بين مصر ومكة سميت بأيلة بنت مدين ابن إبراهيم عليه السلام وهي أول حد الحجاز من جات الشام وكانت حد مملكة الروم في الزمن الماضي وبينها وبين بيت المقدس نحو ثمانية أيام والطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام على يوم وليلة منها إذا يعدون في السبت قال يتعدون ما أمروا ما أمروا به من ترك الصيف أو يتعدون ما أمروا به من ترك الصيف إذ تأتيهم حي يوم سبتهم أي تعظيمهم أمر السبت شر عن ظاهرة على الماء جمع شارع ويوم لا يثبتون لا يقطعون الشغلة لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مثلها مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم تقدم ذكر القصة مستوفا وحكم طلب القاضي وحكم وتقدم ذكر حكم طلب القاضي اليهودي في يوم السبت في سورة البقرة. نريد تذكر يعني كمسألة خيّة فرعا عن هذه ال. وإن قالت أمة منهم جماعة من صاحيهم بعد يأس من توبة العادين لما تعذون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا في الآخرة. لتمادين في العصيان أي وجب عذابهم فلا ينفعهم الوعظ قالوا أي أن هنا معذرة إلى ربكم قرأ حص عن عاصم معذرة بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم وقرأ الباقون معذرة بالرافع أي موعظتنا عذر عنده لئلا ننسب إلى تقصير ما في النهي عن المنكر نسى ما في النهي المُقر. على الرافعة تكون خبراً لمقتدى محوَّف. ولعلهم يتقون الله، فلما نسوا أي ترك أهل القرية ما يُقر به من الوعظ من الصيد. أنجينا الذين ينهون عن السوء وهو أخذ الحيتان، وأخذنا الذين ظلموا بأخذها بعذاب بئيس قال شديد. قرأ ابن عامر بئس بكسر البائي وهمزة ساكنة بعدها وقرأ نافع وابو جعفر بكسر البائي ويا ساكنة بعدها من غير همز وقرأ ابو بكر عن عاصم بئس بفتح البائي وسكون الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل وقرأ الباكون بفتح البائي وكسر الهمزة ويا بعدها بئس على وزن فعيل وكلها لغات وكان أهل القريه نحو سبعين الفا ثلث نهوا وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا لما تعظون قوما لله مهلكوا وثلث هم أصحاب الخطيئة فنجت الساكتة والناهيه وعذبت الصائدة عذابا شديدا بما كانوا يفسقون بسابة فسقهم فلما عتوا تجبروا عما نهوا عنه من الصيد فلم يمتثلوا الناهية قلنا لهم كونوا قراداتا خاسئين مبعدين فمكثوا ثلاثة أيام ينظر إليهم الناس ثم هلك وتقدم ذكر القصة مستوفاة في سورة البقرة وذكر الخلاف في حكم الحيل وإذ أعلم ربك قرأ أبو عمر تأذن ربك بإضغام النون في الراء المعنى وإذ أوجب وحكم ربك لا بعثنا عليه لا يرسلن على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم يذيقهم سوء العذاب فبعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصر فخرب ديارهم وقتلهم وسبى نساءهم وزراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدون الجزية إلى المجوس إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم فضربها عليهم إلى يوم القيامة إن ربك لسريع العقاب عاقبهم في الدنيا وإنه لغفور رحيم لمن تاب وآمن وقطعناهم في الأرض أمماء فرقا حال منهم الصالحون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم دون ذلك أي منحطون عن رتبة الصالحين وهم الكفرة وبلوناهم بالحسنات النعم والسيئات النقم لعلهم يرجعون ينتهون عن كفرهم فخلف من بعدهم خلف أي فخلف بعد المذكورين جماعة وهم من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود قال والخلف بفتح اللام الصالح وبالسكون خل الطالح والتلاوة بسكون اللام ورث الكتاب أي التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى هذا الشيء الدنيء من حطام الدنيا وهو الرشوة لتغيير بعض ما في التوراة من محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون سيغفر لنا لا نآخذ بذلك وإن يأتيهم عرض مِثْلُهُ يأخذوه أن يَرْضُونَ الْمَغْفِرَةَ وَهُمْ عائلون إلى مِثْلِ فعلهم والمغفرة إنما تحصل للتائب قرأ رويس عن يعقوب يأتيهم بضم الهاء ألم يأخذ عليهم نفاق الكتاب أي إنما أخذ عليهم العهد في التوراة أن لا يقول على الله إلا الحق والمراد توبيخهم على البث بالمغفرة مع عدم التوبة وليس في التوراة إعاد المغفرة مع الإصرار ودرسوا أي قرأوا ما فيه وعلموه والدار الآخرة خير للذين يتقون مما يأخذ هؤلاء أفلا تعقلون يقول فيعلمون ذلك يعني إن, كان إن كانت هكذا مذبتة فيعلمون ذلك فهو يفسر قالت أفلا يعقلون فيعلمون ذلك قرأ نافع وأبو جعفر وابن عمر ويعقوب حصن عظم تعقلون بالقطب والبقون بالغيب وصيغة عبارة التفسير على الغيب والذين يمسكون قرأ أبو بكر عاصم يمسكون مخففا والباقون مشددا أي يعتصمون وهم المؤمنون من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى فلم يحرفوه ولم يكتموه وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وخصت الصلاة بالذكر في قوله أقام الصلاة تفضيلا لها وإذ نتقن قال رفعنا الجبل فوقه فرفع على رؤوس كأنه ظل قال هو كل ما غط وستر من سحاب وغيره وظنوا علموا ايقنوا أنه واقع بهم فلما تيقنوا الهلاك قبلوا التوراة فقلنا لهم خذوا ما اتيناكم بقوة عزم وانشق عليكم واذكروا ما فيه من الأحكام واعملوا بها لعلكم تتقون قبائح الأعمال وذلك حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة فرفع الله على رؤسهم جبلا فلما نظروا إلى الجبل فر كل رجل ساجدا لله على حاجبه الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط عليه ولذلك لا تجد يهوديا إلا ويكون سجوده على حاجبه الأيسر وتقدم ذكر القصة في سورة البقرة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرجيتهم ومعنى أخذ, أخذ ذرجيتهم من ظهورهم إخراجهم من أصلابهم كالذر ولم يذكر ظهر آدم للعلم به والإخراج كان منهم لأنهم استلوا من ظهر آدم ثم نسلاً من نسل كما من الأباء واذكر وقت أخذ الله تعالى على بني آدم حين استل من ظهره واستل أولادهم من ظهورهم أو استل أولاده من ظهوري. قرأ الكفيون ابن كثير ذرياتهم على الإفراض مع نصب التاء لأنها جنس سنت عمر القليل والكثير وقرأ الباقون ذرياتهم على الجمع مع كسر التاء. روي أن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى. فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك ثم قال لهم هلست بربكم؟ قالوا بلى فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي وهم أصحاب اليمين وقال للسود هؤلاء في النار ولا ابالي وهم أصحاب الشمال ثم عادهم جميعا في صلبه فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحم النساء قال الله تعالى فمن نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد هذا على وجه في تفسيرها وروي أن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى وأهل الشقاوة قالوه تقية وكرها وذلك معنى قوله تعالى ولو أسنى في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قال وكان الميثاق بنعمان وهي عرفة وما يليها وقيل بأرض الهند حيث هبط آدم عليه السلام فيه وقيل في سماء الدنيا حين هبط من الجنة إليها وأشهدهم على أنفسهم يشهد بعضهم على بعض حين قال ألست بربكم قال استفهموا تقرير اي ما تقرون وتعترفون بأني, رب بأني ربكم قالوا بلى نحن نقروا ونعترف بهذا الاعتراف والإقرار وهذا شأن بني آدم لا يسأل أحد منهم أليس الله ربك إلا قال بلد فهم مفطورون على ذلك فكل مولود يولد على الفطرة فالإقرار بالخالق فطري لهم كلهم يقر به يعني هذا ما يذكر كأنه يعني يذكر أثرا من آثار هذا المثال وقولهم بل رد للنفس فثبت إيمانهم لجوابهم ببل ولو أجاب بنعم لكفروا لأن نعم تصديق لما سبقا من نفين أو إثبات, وبلا إثبات لما بعد النفي وليس نفي واستفهم التقرير ليس التي في يعني ألست بربكم واستفهم التقرير أكد معنى النف والباء في خبري ليس زادته تأكيدا وتقديره بلا أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدة نيته أن تقولوا أي فعلنا ذلك بهم حتى اعترفوا لألا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا الإقرار غافلين لم نشعر فلم يبقى لهم حجة علينا قال القرطبي فقد استدل بهذه الآية أن من مات صغيرا دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول ومن بلغ العهد لم يغنه الميثاق أو تقول إنما أشرف اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم قرأ أبو عمرو أن يقول أو يقول بالغيب لأن اول الكلام عن الغيب وقرأ الباقون بالخطاب فيهما ردا على اللفظ الخطاب المتقدم في قولي ألاست بربكم أي أخاطبكم بذلك لئلا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين قال في قولهم أستهلكنا بما فعل المبصرون قال فتعذبنا بجناية أبائنا المبطرين فلا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع الإقرار وكذلك نفصل الآيات أي نبينها ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد قال البغوي فإن قيل كيف تلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق قيل قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبره فمن أنكر كان معاندا ناقضا للعهد ولازمة الحجه وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد اخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة صلى الله عليه وسلم واتل عليهم أيسرد وقص عليهم والضمير في عليهم عائد على حاضر محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار وغيرهم نبأ الذي آتيناه آياتنا قيل نزلت في أمية ابن أبي الصلف كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في ذلك الزمان ورجى أن يكون هو فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به وقيل نزلت في عالم من علماء بني إسرائيل اسمه بلعم ابن بعراء أوتيا علم بعض كتب الله فطلب قومه منه أن يدعو على موسى ومن معه فأبى وقال كيف أدعو على من معه الملائكة فألحوا عليه فلم يزالوا به حتى فعل فانقلب دعاؤه عليه وخرج لسانه على صدره ونزع الله منه المعرفة فانسلخ منها فخرج من الآيات بكفره كما تخرج الحياة من جلدها ولم ينتفع بعلمه فأتبعه الشيطان أي لحقه وصار قرينا له فكان من الغاوين الضالين وهذه أشد آية على العلماء وأي مصيبة اعظم من أن يؤتى العالم علما فيكون وبالا عليه ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها إلى منازل الأبرار من العلماء ولكنه أخلد إطمأن إلى الأرض يعني الدنيا واتبع هواه في إيثار الدنيا واسترضاء قومه فمثله صفته كمثل الكل في أخص أوصافه وهي إن تحمل عليه يلهف يدلع لسانه أو تتركه يلهف أي إن زجرته بالموعظة فلم ينزجر وإن تركته لم يهتد فالحالة تاني عنده سواء ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا قرى نافع بن كثير وابو جعفر ابن عامر بخلاف عنقالون يلهث ذلك بإظهار الثاء عند أذل والباقون بالإضغام فقصص القصص يسرد عليهم ما يعلمون أنه من الغيوب التي لا يعلمها إلا أهل الكتب الماضية لعلهم يتفكرون في ذلك فيؤمنون ساء أي بئس مثلا القوم تقدير ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد علمهم بها وأنفسهم كانوا يظلمون أي جمعوا بين التكذيب وظلم أنفسهم من يهدي الله فهو المهتدي أجمع القراء على إثبات الياء هنا في المهتدف ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون تصريح بأن الهدى والضلال من الله تعالى وفيه ردنا على القدرية وعلى من قال إن الله تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يضل أحدا طبعا هذا على الطرفين يعني هذا طرف وهذا طرف ولقد ذرأنا خلقنا قرى أبو عمر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ولقد ذرأنا بإضغام الذين والباقون بالإظهار لجهنم كثير من الجن والانس وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشفاوة لهم قلوب لا يفقهون بها إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق ولهم أعين لا يبصرون بها سبيل الرشاد ولهم آذان لا يسمعون بها مواعب القرآن فيؤمنون ثم ضرب لهم مثلا في الجهل فقال أولئك كالانعام في عدم الفهم والاقتصار على نيل الشهوات بل هم أضل لأن الأنعام تطلب منافعها وتهرب من مضارها أولئك هم الغافلون الكاملون في الغفلة روي أن رجلا دع الله في صلاته ودع الرحمن فقال بعض مشيك مكة إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون ربا واحدا فما بال هذا يدعو اثنين فانزل الله عز وجل ولله الأسماء قال الصفات الحسنى العليا الدالة على معان حسن فادعوه سموه بها قال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعا وتسعين اسما هنا فادعوه أي سموه هذا أحد الوجهين فيها قال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعا وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصى دخل الجنة إن الله وتر يحب الوتر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 المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطم الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالث الرشيد الصبور قال حديث من حسن رواه الترمذي وغيره فعوه الكلام في هذا الحديث مشهور قال اليافعي رحمه الله في كتابه الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم وهي في القرآن على هذا الترتيب وهذه فائدة لطيف في سورة الفاتحة خمسة الله رب الرحمن الرحيم مالك وفي سورة البقرة 26 محيط قدير عليم حكيم تواب نصير واسع بديع سنيع كافي رؤوف شاكر إله واحد غفور حليم قابض باسط لا إله إلا هو حي قيوم علي عظيم ولي غني حميد وفي سورة آل عمران ثلاثة قديم وهاب سريع وفي سورة النساء سبعة رقيب حسيب شهيد غافر غفور مقيق وكيل وفي الأنعام خمسة باطن قاهر قادر لطيف خبير وفي سورة الأعراف اثنان محي مميت وفي سورة الأنثال اثنان نعم المولى ونعم النصير وفي سورة هود سبعة حفيظ قريب مجيب قوي مجيد ودود فعال لما يريد وفي سورة الرعب اثنان كبير متعال وفي سورة إبراهيم منان وفي سورة الحج باعث فان واضح يعني بيكتفي ما ذكره سابقا لا يعيده في سورة بعدها وفي سورة المؤمنين كريم وفي سورة النور ثلاثة نور حق مبين وفي سورة سبأ فتاح وفي سورة المؤمن أربعة قابل التوبي شديد العقاب ذو الطول غفار <تصفيق> وفي سورة الذاريات اثنان رزاق ذو القوات المتين وفي سورة الطور بر وفي سورة القمر مقتدس وفي سورة الرحمن ذو الجلال والإكرام وفي سورة الحديد أربعة أول آخر ظاهر باطل وفي سورة الحش عشرة قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارئ مصور وفي سوره البروج مبدئ معيد مبدي وفي سوره الاخلاص احد صمد انتهى قوله وذروا قال اتركوا الذين يلحدون في اسمائه قال ويسمونه بما لا توقيف فيه والإلحاد الميل عن الحق قرأ حمزه يلحدون بفتح اليه والحق والباقون بضم الياء وكسر الحق وهما لغتان والملحدون هم المشيكون عدلوا بأسماء الله عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الله والعز من العزيز ومنات من المنا سيجزون ما كانوا يعملون قال في الآخرة وهذه الآية منسوخة بآية السيد وممن خلقنا أمة هم المسلمون يهدون بالحق يأخذون به وبه يعدلون في الأمر والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم قال سنأخذهم قليلا قليلا كما ترقى الدرجة درجة درجة من حيث لا يعلمون قال ما نريد بهم وأمري لهم أطيل المدة إن كيدي أخذ مثيل شديد سمي كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان قال روي أنه صلى الله عليه وسلم قام على الصفا ليلا يدعو قريشا فخذا فخذا يحذرهم وقائع الله تعالى فقال قائلهم إنه مجنون بات يصوت على الصفا إلى الصباح فنزل أولم يتفكروا أبي صاحبهم جنون أم لا؟ ثم نفى عنه الجنون بقوله ما صاحبهم من جنة أي جنون إن هو أي ما هو إلا نذير مبين واضح انذاره ثم وبقهم على ترك النظر المؤدي إلى العلم أو لم ينظروا في ملكوت أي ملك السماوات والأرض أي ما فيهما من الصنع وما أي وفي ما خلق الله يعني معطوف على ملكوت خلق الله من شيء فيعلم صدقه وأن أي وأنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل الإيمان فبأي حديث بعده أي بعد القرآن يؤمنون إلا لم يؤمنوا به فإنه ليس بعده كتاب ولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان فقال من يضلل أي يضلله الله فلا هادي له ويذرهم قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بلياء ورفع الرأي على الاستئناف أي والله يذرهم وقرأ نافع وابو جعفر وابن كثير بن عامر بن نوني والرفع نذرهم أي ونحن نذرهم وقرأ حمزة والكسائي وخلف بلياء وجزم الرأي عطفا على موضع الفاء وما بعدها من قول فلا هادي له لا لأنه موضع جزم في طغيانهم يعمهون قال يترددون متحيرين يقولون لما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة فأنزل الله تعالى يسألونك عن الساعة أيانا أي متى مرساها أي الوقت الذي تقوم فيه قل يا محمد إنما علمها متى يكون عند ربي استاثر بعلمها لا يجليها يظهرها لواقتها إلا هو لاختصاصه به فقلت خفيت السماوات والأرض أي خفيت معرفته على أهلها وإذا خفي الشيء فقل لا تأتيكم إلا بغته قال فجأة على غفلة كما قال عليه السلام إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم بسلعة في سوقه والرجل يخصد ميزانه ويرفعه يسألونك كأنك حفي عنها أي كأنك الححت في طلب علمها فعلمتها قل إنما علمها عند الله كرره تأكيدا أي لا يعلم وقت مجيئها ولا يأتي بها فيه بغتة إلى الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال أن علمها عند الله بل يظن أكثرهم أنه مما يعلمه البشر قال ابن عباس إن أهل مكة قالوا يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء وبالأرض التي تريد أن تشجب فترتحل منها إلى ما قد خصبت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتراف بأنه عبد محكوم عليه بما نزل جوابا عن قول المشركين وهو قل لا أملك أي لا أقدر لنفسي نفعا أي جلب نفع ولا ضرا أي دفع ضر إلا ما شاء الله أن يوصله إلي من الضر والنفع فإني أملكه لاختصاصه بي يقول فإني أملكه لاختصاصه بي بيشرح معنى الاستثناء على معنى الاستثناء المتصف ولو كنت أعلم الغيبة أي لو كنت أعلم القصبة والجدبة لاستكثرت من الخير أي المال لسنة القحط وما مسني السوء أي ضر والفقر إن أنا إلا نذير للكافرين بالنار وبشير بالجنة لقوم يؤمنون يصدقون واختلاف القراء في الهمزتين من السوء إن كاختلافهم فيهما من يشاء إلى في سورة البقرة وقرأ أبو جعفر وقالون عن نافع بخلاف عنه أنا إلا بالمد حيث وقع هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم وجعل أي خلق منها زوجها حواء ليسكن إليها ليأنس بها فلما تغشاها علىها بالنكاح حملت حملا خفيفا لم يثقل عليها وهي النطفة فمرت به استمرت, به استمرت, به استمرت إلى وقت ميلاده، فلما أثقلت أي كبر الولد وأثقلها حملها وقاربت الوضع دعو الله ربهما قال آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا فالصالح بدنه لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة ودلت الآية على أن الحمل مرض من الأمراض لقوله دعوى الله ربهما ولأجل عظم الأمر وشدة الخطب إلى موتها شهادة كما ورد في الحديث واختلف الأئمة في حكم الحامل فقال مالك إذا مضت لا ستة أشهر من يوم حملت صارت في حكم المريض في أفعاله لم ينفذ لها تصرف في مالها بأكثر من الثلث وقال الثلاثة إنما يكون ذلك عند المخاض واختار الخرقي من أصحاب أحمد ما قاله مالك قال وروي أن الخبيث إبليس جاءهما فقال إن ولدته سويا لعلها جاءها فقال إن ولدته سويا فسميه عبد الحارث وكان اسمه في الملائكة الحارث فلما أتهم صالحا كما طلب جعل له شركاء فيما أتهم بتسميته عبدالحارف من غير اعتقاد لذلك وإنما كان شركا في التسمية والصفة لا في العبادة والربوبية وجاء في الحديث قدعهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض قرى نافع أبو جعفر أو بكر العاصم شركا بكسري الشين إسكاني الرائم مع التنوين أي شرك وهم شركاء والباقون بضم الشين وفتح الرائي والمد والهمز من غير تنوين على جمع شريك يعني إبليس أو في الآية قول آخر وهو أن الضمير في آتيتنا ولنكونن لهما ولأولادهم وفي آتاهما وجعل لأولادهم وفيه حذف مضاف وأقامة المضاف إليه مقامه تقديره فلما آت أولادهما صالحاً جعل أولادهما لله شركاء بأن سموا عبد شمس وعبد العزة وعبد يغوث وغير ذلك كما أضف فعل الأباء إلى الأبناء في تعييرهم بفعل الأباء فقال ثم اتخذتم العجلة وإذ نفسا قصى بي اليهود الذين أكدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الفعل من أبائه حكى المفسرون كلا من التأويلين وقدم البيضوي في تفسير هذا التأويل الثاني. وقال القرطبي وهو الذي يعول عليه وقال البغوي وهذا قول حسن لولا قول السلف وجماعة المفسرين إنه في آدم وحواء وقال الكواشي وهو أوجه يعضده قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بأن آدم وحواء لم يكون مشركين بإجماع ويجمعه الضمير فيه يشركون أي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قال أي ما لا يخلق شيئا يعني إبليس الأصنام وهم يخلقون أي مخلوقون ولا يستطيعون لهم أي الأصنام لعبادتهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون من كسر وغيره بل عبادتهم يدفعون عنهم فالمعبود أذل من العابد ثم خاطب المؤمنين فقال وإن تدعوهم يعني المشيكين إلى الهدى الإسلام لا يتبعوكم قرأ نافع يتبعوكم بإسكان التاء وفتح الباء وقرأ الباقون بفتح التائي مشدد وكسر الباء وهما لغتان يقال تبعه تبعا واتبعه تبعا سواء عليكم أدعوتموهم إلى الدين أم أنتم صامتون عن دعائهم كما قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين تدعون تعبدون من دون الله يعني الأصنام عباد مملوكة أمثالكم متصرف فيها فدعوهم فليستجيبوا لكم أي يجيبوكم إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة ثم أبقهم على عبادة من هو في غاية العجز فقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم ايد يبطشون بها أي ياخذون بشدة روي عن قنبل رود كثير ويعقوب الوقف بالياء على أيدي وقراب ابو جعفر يبطشون بضم الطاء والبقون بكسرها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قال من أنتم أقدروا منه كيف تعبدونه احتقارا بهم وبمعبودهم قردعوا شركائكم يا معشر المشركين قرى عصم وحمزة ويعقوب قردعوا بكسر اللام والباقون بالضم ثم كيدوني احتالوا أنتم وشركائكم في أمري وإهلاك سريعا فلا تنظرون أي تؤخرون أثبت أبو عمر وأبو جعفر أليا في كيلوني وصلا وأثبتها في الحالين يعقوب وهشام بخلافا عن الثاني وأثبت يعقوب الياء فيه تنظروني في الحالين إن وليي الله أي ناصري واختلف عن أبي عمر في إن وليي الله فروي عن سوسي حلفوا الياء وإثباتوا ياء واحدة مشددة مفتوحة وهو الأصح عنه وروي عن سوسي أيضا بكسر الياء المشددة بعد الحذف وقرأ الباقون بياء الأولى مشددة مكسورة والثانية مخففة مفتوحة وقد أجمعت المصاحف على رسمها بياء واحدة الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين الذين لا يعدلون بالله شيئا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون كرره لتبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر وين تدعوهم اي الاصنام الى الهدى لا يسمعوا مبالغه في التوبيه وتراهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ينظرون اليك قال يشبهون الناظرين اليه لانهم صوروا بصوره من ينظر الى من يواجهه وهم لا يبصرون لان اعين الاصنام مصنوعه وهذا وجه في تفسيره وفي وجه اخر ان الكلام على عبدتها على عباده الاصنام ويختلف الكلام فيه في ينظرون ويختلف الكلام فيه وهم لا يبصرون خذ العف أي المساهلة وضد الصعب روي أنه لما نزلت هذه الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذا قال لا ادري حتى أسأل ثم رجع فقال إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وأمر بالعرف أي بالمعروف وهي كل خصلة حميدة يقتضيها العقل والشرف قرى أبو عمر خذ العقل وأمر بإضغام الواوي بالواو وأعرف عن الجاهلين أبي جهن وأصحاده قال ونسخت بآية السيد وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي يحركنك للشر المعنى فإي وسوس لك الشيطان بوسوساته فاستعه بالله أي استجر به إنه سميع عليم يسمع استعاذتك ويعلم ما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه إن الذين اتقوا يعني المؤمنين إذا مسهم طائف قرب كثير أبو عمرو ويعقوب الكسائي طائف بياء ساكنة بين الطائف من غير همز ولا ألف أي لمسة ووسوسه وقرأ الباقون طائف بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعد وهو ما يطوف حول الشيء من الشيطان المعنى إن المتقين إذا وسوس لهم الشيطان تذكروا ذكروا الله واستعادوا به فإذا هم مبصرون مواقع خطائهم فيستغفرون وإخوانهم أي إخوان الشياطين من المشركين يمد لهم المعنى وإخوان المشركين من الشياطين يزيدونهم في الغي وهو الضلال قرى نافع أبو جعفر يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الإمداد وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الميم وهو من المد ومعناهما واحد وهو الزيادة ثم لا يقصرون لا يمسكون عن إغوائهم وإذا لم تأتهم يعني إذا لم تأت المشركين بآية من القرآن قالوا لو لجتبيتها هل افتعلتها من نفسك أي يطلبون أن تكذب لهم قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لست بمختلق للآيات هذا أي القرآن بصائر من ربكم تقودكم إلى الحق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال والهدى الرشد والرحمة النعمة وإذا قرأ القرآن قرأ أبو جعفر قرأ بفتح الياء بغير همز وقرأ ابن كثير القرآن بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها وهو الراء فاستمعوا له للقرآن وأنصتوا أصه لعلكم ترحمون قال ابن عباس أبو هريرة وجماعة من المفسرين نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرؤون خلفه عليه السلام وقيل غير ذلك وعامة العلماء على استحباب الإنصاط للقراءة خارج الصلاة واختلف الأئمة في القراءة خلف الإمان فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تجب القراءة على المأموم بحال في صلاة جهر ولا سر ويستحب له عند مالك أن يقرأ في صلاة السر للفتح وقال أحمد يسن وخالفهما أبو حنيفة واستدلوا بالآية على عدم الوجوب وقال الشافعي تجب على الماموم قراءة الفاتحة فيما أسر به الإمام وما جهر واستدل بقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بها وابكر ربك في نفسك قال عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهما تضرعا وخيفة قال مستكينا إلي متخوفا مني ودون الجهر من القول دون رفع الصوت والصياح فيه بالغدو البكر والآصال العشيات جمع أصل وهو بين العصر والمغرب ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وينزهونه وله يسجدون يخصونه بالعبادة تعريض بمن عذاهم من المكلفين ولذلك شرع السجود لقراءته وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فليا النار واتفق الأئمة على أن هذا موضع سجود للقارئ وأما عدد سجدات القرآن هي خمس عشرة سجدة أولها خاتمة الأعراف وأخرها خاتمة العلق منها خمس سجدات مختلف فيها وهي ثانية الحج عند الشافعي وهي ثانية الحج عند الشافعي وأحمد هي من عزائم السجود خلافا لأبي حنيفة ومالك والسجدة الصاد عند أبي حنيفة ومالك خلافا للشافعي وأحمد فإنها عندهما سجدة شكر تستحب في غير الصلاة فلو سجد بها هي بالصلاة فيها لا سجدة سجدة يعني فيها في الصلاة عالمًا عمداً بطلت صلاته عندهما. وسجادات المفصل وهي النجم والانشفاق والعلق عند ثلاثة خلاف لماله. والعشر الباقية متفق عليها وهي آخر الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة ومحلها في حاميم في حاميم عند مالك عند قوله إياه تعبدون وعند الثلاثة عند قوله لا يسأمون قال وسجود التلاوة كالصلاة يعني هو استطر التلاف سجود التلاوة لأنه أول موضع في سجدة التلاوة بتأثير المصحة قال وسجود التلاوة كالصلاة يشترط له الطهارة واستقبال القبلة بالاتفاق ولا يسجد له في وقت نهي عند الثلاثة خلاف للشفاعي واختلفوا في حكم سجود التلاوة فقال أبو حنيفة فواجم على التالي والسامى سواء قصد السماع أو لم يقصد فإذا أراد السجود كبر وسجد بلا رفع يد. ثم كبر ورفع ولا تشهد عليه ولا سلام ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها سقطت عنه ولو تلاها فيها إن شاء ركعة وإن شاء سجدة ثم قام فقرأ وهو الأفضل وقال مالك هو فضيلة للقارئ وقاص للاستماع إن كان القارئ يصلح للإمامة ويكبر لخفضه ورفعه وليس له تسليم وتكره قراءتها في صلاة الفرض جهرا أو سرا ويسجد في صلاة النفر مطلقا وقال الشافعي هو سنة للقارئ والمستمع والسامع فإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط والمأموم لسجدة إمامه فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بطلت صلاته ولا تكره قراءته في جهرية ولا سري. وإذا سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحرام رافعا يديه ثم الهوي بلا رفع وسجد كزجزة الصلاة ورفع مكبرا وسلم من غير تشاهد والاختيار ترق القيام له وإن سجد في الصلاة كبر للهوي والرفع ولا يرفع يديه ولا يجلس للإستراحة وقال أحمد هو سنة للقارئ والمستمع دون السامع. ويعتبر أن يكون القارئ يصلح اماما فلا يسجد قدام إمامه ولا عن يساره مع حلو يمينه ولا رجل بتلاوة امرأة وخنفة وسجوده عن قيام أفضل ويكبر إذا سجد وإذا رفع والسلام ركن وتلزئ واحدة بلا تشهد وإن سجد إمام في صلاة جهر أو خارجها سنة رفع يديه كالمنفل مطلقا ويلزم المأمومة متابعته في صلاة الجهري فلو تركه عبدا بطر الصلاة وإذا قم المصل من سجود التلاوة فهو مخير بين القراءة والركوع بدونها ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سجد والسجود لها فإن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه واختلفوا في سجود الشفري عند تجدد النعم واندفاع النقم فقال أبو حنيفة ومالك يكره فيقتصروا على الحمد والشكر باللسان وخالف أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة فقال هي قربة يساب عليها وقال الشفائي وأحمد يسن وحكمه عندهما كسجود التلاوة لكنه لا يفعل في الصلاة والله أعلم بهذا نكون هنا لفضل الله تعالى من قراءة تفسير سورة الأعراف وإن شاء الله الأسبوع القادم إجازة للعيد قول عمو أنتم بخير الله منا ومنكم ونرجع في الأسبوع الذي بعده مع سورة الأنفال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علم النافع عن عمل المتقبلا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر واتوب